والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد خليل شهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أولو جئتكم بأهزى مما وجدتم عليه آبا قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنتقَمَّا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حتى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 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَخْرِيجًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونُوا اسْمُكُم وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِم سُقُفًا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلَيَوْتِهِمْ أَبْوَابُهُ وَالسُرُرُ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تسألون.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 لَو ل أُل القَ لَهِ سمِرَةُ مِن ذَهَبٍ أَجَ أَمَهُ المَلائِكَةُ مُقترينين فَسَْخَفَ قَومَهُ فَأَطَ إَِّهُم كَوا قَوْمَم فَاسِطين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 يَكْنُهُون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَقُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّ جَ عسَ بِالبَيّناتِ قَالَ قَد جِعدتكُمْ بِالحكمَةِ وَُِبَيينَ لكمْ وَلِأُبَيّينَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِقُونَ فِيهِ فَتَّقُ اللههَا وَأَطعون إِ اللهَّههُ رَبّ وَرَبّكُمْ تَعبُدُ هذا صِاتُم مُتَّقِيم أَاخْتَلَ فَ الأأَحزَابُ مِن بَيْنِهِم فَويل للَِّذينَ ظَلَموا مِن عَذاابِ يَوْمِن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 طاف عليه بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارثون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم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 ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقرجاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلاً إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون